سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فاجعله مثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إن هو يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرا سيذكر من يخشى ويتجنب والأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا